وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الذي <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةٍ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نار الله مُوْقَدَةٍ الَّتِي تطلع عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِنَّ مؤصده في عمد ممدده